وقف بين على ثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل فيه دوّن مصدقا لما بين يديه من السورات وهو له موعد للمتقين واليحكم أهل الأنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُؤلَاءَ كَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلَ كالكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهي عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكلٍ من وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِلْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ يَبِلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ جَسْتَلِفُونَ وألحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم